ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ظراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرس الآخرة نزد له في حرسه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 لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قُلْ لَأَسْأَلُكُمْ لا عَلَيْهِ أَجْرًا إلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِذْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ شَكُورٌ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 وَمِنْ آيَاتِهِمْ جَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُبِقُهُ النَّبِيُّ ما كَسَبُوا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِنْ مَحِيصٍ فَمَا أُوتِيَتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش مَا ما وضبوهم يغفرون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 ولَئِن سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْذَّبًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبليل وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم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 قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباءكم قالوا ان بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين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 أَسَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ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 وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون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 فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْمِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ قُتْرًا فِاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسَفُونَا أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأُرْقِنَهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرينَ وَلَمَّا ضُرِبَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ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 أُطِعُ اللهَ وَأَطِيعُ إِنَّ اللهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاقْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ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 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم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 أَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا بُعَلَّمٌ مَجْنُونَ إِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ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 وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَأَشْرِكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُرَقَّبُونَ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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن الْمُتَّقِينَ فِي في مقام فِي في جنات وعيون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 بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين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 وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُنْعَى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ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 ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون فترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون